أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Lem yelid, walam yulid, walam yaful lawuf, waan ahd. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kul agud b Rabbul Nas, والناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحيم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 مغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة Rafidah Rafi'a, jika rujuklah bumi rujuk, dan bersihkan gunung bersih, maka akan terjadi ammbasah, dan ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. Aulahika المقربون Fee jenna tiin na'im Sula dun minal awalin Wakali lum minal al-afiri على سرر ممدونه تتهانون عليها متقابلين يطوف عليهم الولدان لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وَظِلٍّ مَّمدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَسَاقِ حَتٍّ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مرفوعة وَنَئِشَاءَ فَجَعَلْنَاهُ نَذْكَارًا عُرْبًا أَتْصَارًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّمٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ Wthulatum min al-akhirin, wa لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متصرفين وكانوا يضرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أَإِنَّ لَمَّا بَعُثُونَ أَوَأَبَاؤُنَ الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَادِ يَوْمٍ معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون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 أَفَرَأَيْتُم مَّا تُنُونْ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقٍ علَى أن نبدل أمثالكم ونُشأكم في ما لا تعلمون ولقد علمت منشأت الأُولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحفون أأنتُم تَزرعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ عِظَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّ لَهُ رَمِيمًا بَلْ نَحْنُ ما حرومون افر ايتم الماء الذي تشربون ات انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون очку ствен any ings put in kind will deve un te its take to you Tum shajahatuh? Amnahnu almujiun. Nahanu jadlna tazkiratu, wa mata' almuqoin. Fasabih bismi Rabbikal al-Ghafim. Bimawatul Jumum, wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya مثنون لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أفأ بهذا الحديث أت مدينون وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَرَغَتِ الْحُلْقُرُ وَأَتُمْ حِينَ إِذِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ مَغَيْرَ مَدِينِينَ تُعذِّبُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صادقين Faamma inkaan min al-muqabbin, farouhu wa rihanu wa jannah اصحاب اليمين فسلام للكه من اصحاب اليمين وان ما كان من المكذبين ضالين سنذلهم حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء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 يوم الاخر آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ Walauhun azab alim bima kau yakzibun. Walauhun azab alim bima kau yakzibun. Walauhun azab alim bima kau yakzibun. تقيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ولا لتبال هدا فما ربحت جارتهم فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين مسالهم كمسال الذي استوقدناه فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَوَكَّأُوا فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق الحذر والموت Allah muhyikun bil-kafirin Yakadu albaruq yaftof abcara'um Kullama aadahalahum Masha'u fiih Wa'idha aadahlima alayhim Qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير لَقَقُمْ والذين, وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ